Why we said Ánser-referringen osv. على vi på Sinen-referringen Ingegner vi på USA Ingegner vi på Rasmus Engegner vi på vi og خلي بالنا في حالات الحانت بعدها هو تريتم أو تطبيقي إن أحسن، تمشي؟ يا شوف. ما يقطع. ما يقطع. أحسن تريتم من التلاقي تطبيقي. كان بعده هو. Hvor i med sig Hvor i med sig Hvalgt Så er det de de de de de medelvis, de de Kan vi skal lade Vsg, كل 8 إلى ساعة يعني اليوم أكلت ثلاث مرات خير. وهذا طبعاً ما نتباها حالاً. يمكن توقف سيني، يمكن توقف سيني أو كولون، كولون أو البكتيريا يفضل إن أنا مسكتين في بيضة ثانية، أو دينجي بيضة ثانية أو لأنها بتصل لي غور أو على ذلك more release of endotoxin more release of endotoxin these are contraindications produce bitter and bitter endotoxin for treatment of gram negative bacteria causing endotoxin they are assessed in the mucosalic world of the bacteria and release of more endotoxin Yderligere, det er også en form for virkning af, at der bliver skabt en specifikation af, hvilket organ eller hvilket stof, der er en af de toksiner, der er en af de sygdomme, som er en af de sygdomme, som er en af de sygdomme, som de sygdomme, som de sygdomme, som er en af de som er en af de er en er en af de sygdomme, som 4 is of 102 4 is of 102 4 اتكلمنا في كانال كانال اتكلمنا في انت 4 طيب بعد كده المهم جدا ان انا ادي اجريسيف فليفر سيرا اجريسيف فليفر سيرا والكارينا اللي هو في الموضوع حتى لو اخذ فور الكاركترايزيشن صفات و2 Is a course of the Now the head senior or senior spiritual cube. Restoring, restoring the visual cube. It restoring the total blood volume. Restoring golden blood And I thought it was a green flow of da var det ikke noget. Da hvor Har til هاي هتكون الخلايا سليمة، تجي سببها المياه، ما على إيه، بيد على حال التدريجية تصرفات الحيوان، يعتمد على يعني في المياه، وبيوريشيم بتاعه، على ايه يعتمد على الدرجة السطحية أو أقل من حال الخصية، سطح الخصية، så hav af den gange, ved jeg det gange... Hva jeg der abouttyper, at har en ny her udgiver, Entrumet, efter en ny her. Har du contamination, arabe skalenge, går det ny her, når jeg minويindig Det er answert ikke,jem ما في بالكابلة للفلد طاية تعمل نفتاق هذا على الجنة من هناك بسيطة إنسان تليجع بسرعة يعني هو بلدور أو بلدود أضغط بسيطة بلدود على بلدود شايفة أو على بلدود وأشوف مكاننا حصل في إيه أو بلدودة فلدودة إذا حصل أنه بليدود Luk der. Da... Okay, jammer. Kan du klappe andre til en anden lige til. Sådan. Jeg har ikke set noget sådan. Jamen, han man kan ikke lade dig i er i en del af det. Man kan ikke lade dig det, fordi وانت تتكلم على صفحة النورة كل الجنة دائم لان الحالة تقوم بتقوم بحثة يحصل فيه الحارت ريب بإن لذلك جدارة جديرة نتوقف مع عددين الجنة الحارت ريب بإن لذلك جدارة جدارة أو بري بلو عنج المشتري نيجر Brain, the human brain, the human brain is high The do the moving to the to have a change. I think the total life is doing it. But the last added has both identification in this and this to do. The had that media, Oh. ده اللي بنتكلم انا المفروض بنتكلم على بعد ايه نص متر ولا و... ولا ولا مش دركس ان انا اللي هو ال 10 سم ده صح هو هو انا قصدي على ده دلوقتي انفوسي شغلت انفوسي هو صح دكتور هو عايز عشان ما دكتور سمعت من يبقى <صار> <تصوح> <تصوح> <تاعك> И Ver фотопере. the هذا الوضع دي كمترس اللي بأن ننوع من وضع دي من وضع دي كمترس. this indicate all ID of closing, So I understand the linear, and the head of the Det er en del af det. er er Hello yeah. here, The time is for administration of his numbers which is the user that's the SAEC And the Hvad er fordi, at det var der, det er den fulde, det Silia, or Silia, are more difficult The rays see. I have på det kommer Hvad? Det er bare det, jeg Det er كيف هي الحاجات اللي تقولني عليها تيجي لا هي عندي كل قور عندي سيف مصايد عندي قنطرة مصايد عندي برقانات الحاجات السياسية ممكن تسببني الحاجات دي خلاص ممكن تسببني طب تعمل زي ما إن أنا أعمل أو عملت الرشاش الأول وصار جديس قديش يعجش شو كل واحد منكم لازم يفهم الديناميك أو أي أحد. فهم كل الديناميك أو أي أحد. إذا أريد أحد يفهمه، فأنا أريد بقى أن أتكلم. إذا أتكلم، أتيح مشاكل كبيرة من هالل هالل ممكن يقع؟ هل هل إيه؟ على هذا العالم أنا مرجعك تعرف فممكن تناول منك الفطور تأكل فور مطاعم فممكن تناول عليه يافضل كيس لأن هذا على في هي خالص عايزين نشوف بتاع يبقى انا خلاص قفلت الاسئله دي هلاقي في سابع اتكلم بسيط واقدر اترك على ألاقي الاقي البيت نفسه متغير يبقى ألاقي الاقي الجنرال كده ساينس اللي هي الدوخه الابدا هنا عليه طيب لو طلعت لو ثابت قاعده ايه الاقي من الميو كده طيب ايه نرجع تاني عندي عندي شيء مالي، عندي جرودية، عندي قبيلة، عندي ااا طرب قبيلة، عندي ما يقولون دعاء، عندي ممكن يسويه هاي أو يحصل يجيك هاي كذا، كيف؟ إذا تورطنا كم لقونا دي؟ بس او er det? Det er altså det, der er det. Det er det. Hvis jeg ikke har det, er det det. Det er det. Det er رئيس بوت. طيب سنكون نعمل في إمتلاك التكنولوجيا على أساس اللي زي ما ذكرنا من أشوف مدارس مثلاً في بقى ولا في فيرجينيا إللي هو هذا طيب ممكن الأهم من كل هذا اللي He is a kaps. Wa'idu wa'faraq, he is a kaps. I have to go and take a look at allah. You are here? Wa'idu wa'faraq, he is a kaps. And then you get it. Ah, ah, she is a kaps. I to the إذا إذا وين تقدر تغطي؟ لما تروح لين أو تروح لين تجي إذا وين طيب لما حلت الدنيا من خارج الجيش يحصل على هذه طيب لما هذه يحصل نجي في قدر إلى القدر تفرقين قبلك عزيم ولا كافي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 حالات الدشرة المغارس لكن أبحث التاو عشان تتابع حالات الدشرة الدفاعيس ممكن يكون فيها أسباب تانية ما الجزء الدشرة الدفاعيس بيأس البعث الباكتاليش دائما إن فيزيكا أندي ناعمل فيزيكا، ناعمل فيزيكا أندي طوالما بيشير فيروف فيزيكا ده كده او في القدره الدين بتاع كويس لكن لو عملنا معايا كده وبعدين شكلنا هو تفضيل الضغط حجم كده على كم بيعمل فيزيكال فيجر فيست فاين فتوازن ضغط ده على السلمه 7 حصل فيز للنيج او طور واللي حصل ده النتيجه دي ده بتاع البراكس اوف فيشن في الليفت ضغط كده دي طاقات هلاقي السين هنا او أو فور بار بار فور ده او هلاقي زيد دي في كاو كاو يعني كاو لسه واقده ده غير يحصل فيها تيجي ايه حاجه حاجه اس دي عندي انتريس عندي ها هاخد طور هنا الطور اللي وها ال ر det er så svært at få. Det er de, der ikke kan De er nu alene. De er nu alene. af, at han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 يبقى لو قلت لكم حالات التفسير جوه ده بقى طاو بي اس تي طاو كاو يبقى عمليه خاصه ايه خاصه مين الانترنال او الانفليشن دي جيم دايس طيب في سيا I concept was kind of rude imp means theory that the situation invasion of systemic situation and multi be with what is the beginning of the day. The invasion of the the and Den er drog børste, at lægge er a hastan et bøいました. Det kan det med, der den kan manie mostrar for og en man er i bæteria bæteria dianig transer transer transer dianig, nu i dianig i forberedt at jeg ikke nu bæteria فالبدريا دول او اسوشيتد اوست للنتال او ادفيز او ادنورمال للسايز صح ولا لا لا لان نو ملليلتر سايز او تو نورمال سايز كاركترايز لحالات باكرين لكن انا عندي حالات سريه لا ايه An SMC is buenas acattersyndanc zaburken lighenfogmit 건강en Marcel J Onion 密astertyle mediklader vasager Inflikkert G Sham is en ligger cr competen Gя Sieg Os cir lem Oooh Cog sus Cog sus Annemarsaves газ ahead simplified كل نمر في كل موجود كل يوم بيجي في حالة الحالات أنا عارف، أنا عارف، ألاقي نوم أونلاين، يعني لو عاد ألاقي مزيف، ألاقي آن سكس، أو ألاقي بقى ممكن يحصل فيها دست بقى، والمردات اللي يجي زي ألاقي لما رأيت مزيف، ألاقي الدكتور جورس، والدكتور جورس عندي في تومور الدكتور جورس، بل بل في عندي في سير وفي عندي دموري كل سيكون ده بيحصل سالب ديس. يحصلين، يحصل سالب ديس. يأ مدرستي عالية جدا، مدرستي عالية جدا. لازم فعله إن شير المديرة أول مرة في النهارس الأعراض أقل، نعم الأعراض أقل. يأ الرد الفونس للتهديد على سلسلة يعتمد على إن أول حاجة i bliver dermed alle et time of intervention, and the change comes up. of intervention and the change comes up. At the very end, what the result The result the is so The is very The rose, very is او der bliver det, eller området viser det, eller ansvars, eller hvad det er. Det er en respons, der er en af det. Det er det, det er det. فهذه الغرفة الثانية نورمال أو نورمال أو في بالمالي الثانية في ثلاثة دائما إذا جاءت لا تقصد تشوف درجة مقرار دائما عندي أربع أحواليات hvad er det? Hvor er en anden til. Hvis det er mellem لو أنا عنده مرور سلاك سبع فلدي المنوصف من ثلاثين كيف أنا عندي؟ فيما الأول ألاقي نورة دي لعنال تاني ألاقي مايه نوصف وعنال تاني ألاقي ألاقي ألاقي ألاقي سلاك وعنال ألاقي ايه الحاجات كثير ده دي أنا لكانت دي لعندي أول، في عندي فيروسيطر في عندي فيروسيطر في عندي طيب الآن عمليه الكنترولي وأعمليك البلس أو باريخ كنترول بباري أفضل قائل في عندي سمر. سمر في, في عندي سيطر ويجباني سيطر دي البلينة أو مفوض لقد قمنا يبقى في عندي سيبوري اللي عندك هو عندي في عندي ركبته عندي اخر او اخر واحده موجوده في او ال غير اول كترول معاها و كل ده بيعمل لي بالانس و كنترول للجسم ده ريكو باور للبادي اذا الجسم في حال التوازن في بيء ما يسألنا بيه هيت جين، وهيت تو عندي البي وعندي هيت تو اللي عن دولة 你 مرがまだ هو التípف закон مع الаксим و الواجادة موضوع ياسم أو Champagne og et glas vand. Hvis der er andre ting tilbage, er det ikke fordi det er noget, det er ikke en af de mange muligheder, der er tilbage. Det er ikke invasion eller andre koder fordi det er det, det styrker andre for. Det styrker ikke, og det styrker sig ikke med det, er ikke til at vinde. Hvis vi ikke er til det, er ikke er Physical meaning physical force, mainly physical cause. If a hyposemic or the blood pressure is The means of the lowers the lower rate, Lower the You should of cardio lower gland delivery Jeg har en idé Dirk og kører i minimum 9.30 Hvis jeg dr required wat med at Løber jeg nord, er jeg ikke til af de gode jeg der. er der er den, sådan er det, vi Vi har brug اللي قاعد لف فوق ايه فاكر انت اول حاجه انتريز في جي بلس انكريمنت تو بس ده مشكله مش لا تمثل او مشكلة صغير. مشكلة صغير. أحضرنا في نطاق صغير كيف؟ بقول في increase the loss في حدث زي كان عندي في three core environmental عندي درجة من الجو بارد الأرض في في درجة من الجو وفي عندي تيارات أو في توزر أوين، للتوزر توزر للتوزر الأول في انكليم og jeg, og dig, og dig også. I det du jeg har jeg no enemies no of يبقى انا اتش مع جوبه يعمل لي مثيله ايه مشكله ال ايه 3 بلس الكلام في او <تص> ديول بو ده او نور بو بس هل اليوم دي هي دووله ايه لان في حاجات بتساعد على الكري في, في, في بلس زي ايه اول حاجه اقول ان في فطار يكون حاواته دي برنس او بيس او برنس انا عارف hvis vi har RISK FACTORS RISK TABB Det er RISK FACTORS the body of the animal and disease er lige nu er søgad I you Det RISK FACTORS Posing the Unicorn RISK closing the high or very the all that. I have a number of things, number You, get live يعني عامه بتقابل تعمل لي ايه تعمل لي هايبر سير يعني دي دي كان سبشن دي دي كل بس خلاص طيب ده بالنسبه لي للالفات طب يا ترى باقي اعمار معرضه اكتر فيها هذه الشركات اللي عباره فيها ده عامل بس فرق طور او فرق زمن بيبقى انتريو سيكول جريج كويس يعمل لي بس كويت النيت جين قال قلت الآلة بتاع بيها واخر بالنسبه تي دي تي يعني ايه التباس خلاص طب انا بقول لك الف ريجستر ريجستر ده هو ده الترتيب تي دي يعني حاجه دي تي دي هو هو طيب بناء على الكلام في فوت ريزر على البرنسيبال كور يا ترى جاي جاي فين في لما قلت ايه دايرمنت من لوجيتال كور ليه وقلنا ان اليو فور لا او خمسه او رقم صغيرين den således ikke det, دي således ikke det, holdt den også ser det hele i skalaen, det kunne det have når في النهاية هيديني ايه الكريمس الباور انتريدج او الكور انتريدج ااا على الاثنين بناء على الاثنين في و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 لا بد من في في I'm standing here, chilly. Yes, just a I don't feel anything. You My, my case, what was The he, he, he, he, he, he, he, så kan A sælge mild hypo-sælge mild hypo-sælge mild after two high high I at be 2 degree sælge sælge sælge hypo-sælge sælge hypo-sælge التجاكم السبيشة اللي تفيدون بقوة النهائلة في عتليه مختلط عتليه طيب فالنسبة لي حالة المايل أنا قولت أقالي من ثرب لو أني لن تغير تجل أقارك ستعة و تلتين وقالي من أقارك أنا أعتبرها المايل تفعالي موسيقى اللي يتبقوا حضورة جدا عندي لغاية إيه ستجلت حرارته وليه حوالي سبعة وثلاثين درجة أخرى ثوى ترتيب كبير من خمسة وثلاثين مش كبير نسبين خلق كبير طيب الزم أعمل تقريبوش من خلق أعمل تقريبوش من خلق أصوم من خلق اللي يجب أنا أنا عمد أولي سنبولون يقب ساق ويديم عمده خلق وثلاثينة أو يقيد لابس الموضوع وقالت الموجودة دي في زيارة الكريمة عنها لذلك أتوقف من الحالات ديها حالات, حالات فيزيكال كيس أو فيزيكال derf ser plass. Derf ser ikke hurtig. Dære at det end Lucar, først og DVD er nev! Et du 18 og 9, og nogetepsider? Et duики til dig? Og gest دخول اوراق دخول مش لازم اوراق واحد تاني بيقول لي لا بتاعك. مات مات بتاعك سكر بتاعك المات دل... <تصفيق> <شكار> دلت... <تصفيق> سكر ما غير الكتر السكر ده السكر ده السكر ده اللي بيجيبوا عاد لا ليه انا السكر size الثالث عامله لشخص تقدر تقدر تغيره هذا إحدى اللي ممكن يعملني إيه ممكن يعملني موهبة إيه موهبة إيه هذا هو Over Pull Pose Simple Over عشان يحصله Every Single Day مثلاً يبقى Over Pull Pose لما تضربه Over Pull Pose هذا هو عليه كذا 8 في 4 ومرمر و بلوك للكوسه بتاعه ازرق بلدي للكوسه اكثريه كرتاقه ولا كده hvad er det i gang? Går der fordi alvorligt sådan? Hårrejere er sådan, sådan. Det er hårrejere med Det er det. Når det er, enten batteriet kører eller of Krukke og hvis det er en koncentration, hvis det er en koncentration, er det alene. Tak, Siri Siri, tak, Siri Siri, tak, Siri. Vi står i en integreret samarbejde. Hvilket betyder, at vi prøver at bage og برينت انتر برينت اوجنه البروتينيه يا وارسم اصحب من الرويه لا فاكر ان ليه عشان حاجه مثلا عندنا الخلايا دي نرسم خلاص فكر اصغر واصغر انتر برينت انا عندي حاجه فايف سيف ليه بيرفع سؤال مهم جدا؟ ليش هذي أنت رجل؟ لأن هذا هذا مسيرة أنا عم بحاول بس أقرب كل شيء. ودي صعب جدا. إن أنا أجعل في عندي صار في غيره. فأسهل وأسرع هو ابني في كل مكان. إن خاصيه سنتر برودكت هو انا كده تمام؟ لا باخد انتو بتكلم ازاي لا باخد انتو بتكلم ازاي انت بتكلم ازاي انت طيب دي بقى انتوا برضو هي ايه ها دي ادمنستريشن شيل طيب قوم يعني بقى لو مكان اعمل فيه انتر ديركتوري تيست زي كده خلاص الكلام ايه يا عندي البيت ده او خلاص اول اشي اصلا شيك كريت تو الانز او دوتور من اوف ريت بتاعه بتاع وخمسه خطه كريت او اد جديد تمام هيولد هو كده اقفل قدامي الاوبر اللي الفورم بتاعي ديت بي ده خطه واد جديد ادى صحتك خلاص يبقى كده ده for at vi får vores med rummet til dig, der er sådan at der er en farvel til dig, der ikke er. Og så er det ikke at det D inder ¿hier? Han kagem pe ìhlygeneÖ, man op I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 أحديا، عندنا، طيب، في المكان ده نكمل، في المكان ده نكمل، من اليمين، من عندي الكيس والورق، من عندي الباص الداير بغيت أدو، أنا أعمل بانكاب وراء، أعمل بانكاب وراء، بعدين أعمل بانكاب كده، كده، أنا بطلع عندي تو سي. دي هي بنظر للطاقه الشمسيه يفضل في ما يعني لو انا عامل من الباور في باريس حتى لو كانت مؤقت من باريس لو هعمل توسيع لازم الاول اعالج الخرسان الفيشي او ااا طالما الخرسان لسه الحال يبقى جريت ميت باور دي ري او باور برنسيبال دي جريت ميت عشان انا اقول لك ايه يا فندم رساله التكوين اا بقى عباره عن كده هو ان هي دي في تو اوف جاري ريبورت جاري ريبورت ده كان بابا كان كتير جدا بيقول حاجات <تصفيق> ناقص دي انا سيبه هنا الحاجات اللي قلناها كنا ناقصه خالص دي بتجي جايه عادي السحب التاسع عادي السحب حتى نعمل يعني سوطريك كده محر يقول لك محر المنسف حتى لك جيل القوس و يقول لك عليك جيل القوس و القوس عليه صح اوش مدى لك انت بزيل القوس و جيل القوس دولة كبيرك و شعر الله And then we put the rear foot. We put the front foot. Chin up. Shoulder drop. Then we put the hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? I want to say, I and ideas, young body, due to either physical pose or the pose of human the rate of the rate of is the rate of global the the increase of or by the pressure mainly physical Malito, Malito, physical force mainly physical physical force characterize critical parts characterized characterized critical parts DEPRATION DEPRATION si pura Det vi har en virkelig temperatur. Nå, Hvad er temperature? Hvis høj bevægelse der er sådan at Where I want it? our Or the of the animal, this the risk that. the muscles animal, the weight of the when I want to that will come out I want is to to the sunlight. A the sunlight, if you no you have absence of shape, Yeah. the rest of the чисles the is, isn't working af店 superior There are uc Alright University אח il he of cheap Not det her er, er det, med? عدد آآ.. دي نجحة شكراً شكراً شكراً شكراً طيب لو.. الكون سوى جداً أعطيتنا الواد هي في الكون. يعني لو كيوان دا عليك أو شارك ديها وكيوان عم يمشيه اليوظة أبسر لأن هي في ¿Qué Okay, have Okay, and the of the high school, the high the next, vi har en di korrelation er noget for det der. er en del, ikke? Det er فأعمالي بشكلة، الآوال يعمل شو خلي؟ عمالي لأوه، طيب، أنا عندي لأنني نجع بها لأجابة بتاع الزمان، ما هي صورة فقطة الحرارة؟ الخرارة منطقش بالحمل والتوصيل والمشاعات كانت كفا؟ طيب، دي صورة فقطة الحرارة لأنني نبتك فقطة الحرارة المرة الأولية كان أول يأخذ قبشنا عشان يساوه الجيد كيسة يعمل ايه؟ يعمل مصر شغري مصر ايه؟ شغري ايه؟ عشان يساوه الجيد كيسة هذا صور الأساسي؟ ايه؟ ايه؟ هنا في أبنطي زي تبنطي كان ايه؟ كمان؟ في الأبنطي في, في الأبنطي العكس ledig at er stuet, at jeg kunne se, at det det. ها تريد يزوج من بلاط يزوج من ذات ماذا؟ فالرسباريشن يقال من الديد فيه ومزوج من ذات مصر فالأول أسانيا الرسباريشن يقال ها يزيد؟ مصر وشي ما يزي فالأول أسانيا العكسي لذا عند الرسباريشن يزيي يقال عن ليه؟ على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 يشترون مانيجاً، أولاً ينقل، حاجة مجد إذا كانت إيه؟ طيب، في الأول، حياسة إيه؟ حياسة سويتين، حياسة إيه؟ حياسة سويتين لكن بعد كده خلاص، ماشيح، ده